ربك إن سبحانه وتعالى أكجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم يو بربادا يا جما تا استبدال زوج هذا المناج جيرته يو برباداً مكان زوجي بكتي جارتي براجة تقا قد يبتني تقا بكبوفة يو برباداً وقد آتيتم حالك النتان يجرتني إحداهن تقاد بارتي سنيتي إنطاراً مع لك هذو مهرجو فلا تأخذوا منه شيئا واتكل الرم فرتنا أتأخذنه بهتان سل سكبه التني وإثم مبينا دلي إذا قلت تعث فر التني هم فرتنا جت جارك دبرتي تك قدي الفدبرتي برايوه دبر ذو برتي قد اي سان ساني يوم حرين كا كننا متاته روهدو روهدو تنافدت نبيرا اندم تجداني تني ركثومتين هرئ في الله انما كننا نيفجودا ربك كننا كنا وكيف سيلا وقد افضى بعضكم على هاجرون غارن كيسن إلى بعد جر قري لا هذا والقنا متيجو تنيجر تنيني محرق إذا كن وأخذنا منكم سنر رافد تنيجرن دوبرتون نسون ميثاقا أهدي غالبا جذب فرداج يجود سني يوكابتة نعاجي أنكابتة حال غاري ولا تنكحو أكفونة ما نكح أباءكم دوبارتي أبونك سامفود أكفونة أبانك سامفود قديسنا أبانك سامفود الرادوينا دوبارتي أبونك سامفود أكفونة الماني جرا إلا ما قد سلط كثران دبر ملء وتجاهلي ما و لك سجران ومنني هذا منا ابا اساني يو ابان رادو يوكابان قد ديسي ان ما فودن ججو كان ربين كن وان دران دبر مالي اك تن قالو نجدان قدران دبر هذا منا سني كان فاحشه وانفق كتاه ومقتن واجب بما تهجرا كر빈 اسجبو واسا سبيلا واف كاتيكاران اكاسي سوني هذا منا اباو هي بودو سوني واف كات ايتكلاهينا جديتين اورجا جار سبحانه وتعالى حرمت عليكم حرام هذا اكل لي اكاسما اسكيس سنتيچ چودا كرا ابات ينتهي كرا حدات ينتهي وبناتكم اي جولندبرات سن اي جول له ويتجن نو جول له جولند سن ارگتلي تاكا <صفيق> كَرَا عبّاتِ إنتَهِنَا كَرَا حَرَاةِ إنتَهِنَا او بلتت تسان اللي فولون انتاتوك وعَمَّاتكم أقسمة عبرتت تسان عدادو تجدنين يو كان عدادو كون بكبيراتي او بلتتهادات جدنين او بلتت ابباتي العربين عبرتت تسان جدت سان اللي فولون اسن أبليت تهاتسني اللي فودن رجعته تنجرى، وبنات الأخى إلمن أبلي سكيسني دبر أبلي سكيسن أرجته فيه، tha isin ho sisanile hintahu hatinama ho sibte ho daga tanni akka syari'an jette ti podo isiwagga shan hingutin durata isin ho sibte fudun doga harama wae kana tinamni nanno wali jiru ilmanu hisani toya tu heddun nama waliddi fate karadema. ma yomtan sumbo he harma نمني حرم إسيه والإسني إلماء إسيتي أبليا لجحت فورهم تاتم وأمهاتكم التي أرضعنكم كرب إنجل إسساني يشتور وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم هذا دبارتي إسن فوتني لفور حرامة وربأبكم جلدمتو يوكان جلدمتو جتكم كني دبرتي تك يفورن إلمن إثينما ديت في حجوركم إثين سنوكا جدسك إثسنكيس سجرتو حات في الداء إثنتين هرمته من نسائكم دوبرتيت الزن التي دخلتم بهن تأثن اتسينتن تولكم نمتيغوطنين ججوا لفوتنين فإن لم تكونوا دخلتم بهن يوكا اتسينتات نكاو مقفة اتسينتن كاليفتن تأثن فلا جناح عليكم معسيان اسن الرنجير هذا إساني سيوم فول يقولون دوبرات إساني سمفول ويوجدت لها هذا من نساء هذا جلسني قد الإفتني ودوم فولين وأمهات نسائكم هذا دوبرتي تسني فولين حرامة وربائبكم التي في حجوركم جلدت دوبرتي تسني جَرَدِيم تُجَچُن دُبَرْتِين تَقَنَمَ بِرَاتِ تِهِ رُمْتِ إِلْمَ قَبَتْتِ نَمَ بِرَاتِي يَوْ هِرُمْتِ إِجُول لِن دُبْرَاتَا إِسي وَجِدُل تِسُنِ رَبَائِبِ جَدَمْتِي يِچُودَا رَبِّكَ إِنَّ إِسي سَن كَإِتِّن دُبَتِ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ تَتَسَنْتَن جِلِيدُ فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَذِى ثَانٍ يُكَئِّثِينَ تَأْتِينَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَعْسِيَانَ إِثْنَيْنِ رَاجِرُونَ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم إِجُلَّ إِجُلَّنْ تِسَمْ بُتَ تَدُبْرَا إِلمْ كَيْسَانْ قَدِيرًا جُلَّ دُبْرَا يَوْمُدِ سَنَلْهُدُنْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ إِجُلَّنْ كا اسين رابه هجچو دا كا گوددي فتن او دوهين تاهين سنتو يو ايجو ليه دويداجا ميتينن دوبتاما وان تجمعو بين الاختاين ايجو ليه دبران ملما اوبليين كاتان ولي قبضني فوولين اسين رتي حرام فهجيره ما قد دبر زمن قبلت تيلما ولق أبنيت مفروضا سني اللي حرام تهجير الجورة إن الله كان غفور الرحيم رب تهجير أرارة ما نمت عبته وعندران إسراء هج دبر سدي في جرة رحيمان رحمة إسحاق قد ربي كنا درسين ترى أستدابتي